فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِفُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مُحْضَرًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 إِلَّا tych, którzy są w stanie znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy